بسم الله الرحمن الرحيم ويل للنطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوكون وإذا كاموهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون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 يَوْمَ لِبَيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَأَيْنَا عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا مع ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إن لهم لصال جحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي كما عليون كتاب مرقون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرك في وجوه من نضعة النعيم يسقرن من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنين عينا يشرب بها المقربون إن الله كون واذا مر بهم يسرون واذا انقلبوا الى اهلهن انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا انما هؤلاء الا وما ارسلوا علي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يبحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون